أيها الإخوة هذا هو الشريط الثالث والأربعون من تفسير سورة آل عمران أخذت الصيحة ومنهم من خسنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ها، فمنهم أرسنا حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسنا بالأرض ومنهم من أغرقنا الذين أرسل الله إليهم حاصباً مثل قوم الوطن قوم الوطن إنا أرسلنا عنهم حاصباً إلا على نوط نجيناهم بسحر ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح الله عز وجل حسب ما تقتضيه الحكمة والعقول قاصرة غالبا عن, عن معرفة تناسب العقوبة والعمل طبعا أقول إن العقول قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بين العقوبة وبين العمل وأقول غالبا لأنها أحيانا قد تعرف المناسبة قد تعرف المناسبة فمثلاً نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح وأنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة فأراد الله عز وجل أن يريهم أن أنه يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح الهواء الهواء لطيف ومع ذلك دمر الله بها هذه الأمة التي تفخر بقوتها في ألف العون كان في العون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته ويقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أ تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كالوبن فأهلك الله فأهلكه الله عز وجل بجنس مفتخر به وهو الماء <تصفيق> والباقي أنا لا أستطيع أن أحدد التناسب بين العمل وبين العقوبة لكن قوله تعالى فكلنا أخذنا بذنبه يدل على أن العقوبة تناسب العمل ومن أمثال المشهورة عند الناس كما تدين تدان طيب في هذه الآية من الفوائد العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد أهلف أمما قبل هذه الأمة لقوله سنن وسنن جمع جمع كثرة ولا جمع قلة أو قلة سنن قلة أو كثرة كثرة قلة الأمران جميعا لا هذا ولا هذا القسم أربعة نعم أنا أقرأ عليكم بيتا من لابن مالك شو أنظروا. قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة ماذا تكون سنن جمع كثرة قولا واحد قولا واحد يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة نعم طيب ومن فوائد هذه الآية تسلية هذه الأمة من وجه تسليت هذه الأمة من وجه وتحذيرها من وجه آخر تسليتها من وجه وتحذيرها من وجه آخر تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد حاق من قبلها فعقوبته لها في أحد من سنن الله عز وجل لأنه لا شك أن ما حصل في أحد عقوبة حتى إذا تنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرىكم تحبون وفي أيضا تحذير من جهة أخرى عن عقوبة أشد وأن لأن الأمم السابقة أهلكم وجمروا عن آخرين طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس جهات القياس كيف ل لأن المقصود بقوله تسير في الأرض النظر والاعتبار وأن يقاس ما حضر على ما مضى على ما مضى وسب نعم ومن فائدة الآيات الكريمة الأمر بالسير في الأ في الأرض الأمر بالسير في الأرض ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟ لننظر. فسير في الأرض فانظر إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم. كما قال الشيخ السامي التميمي رحمه الله وغير من هؤلاء العلماء. لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعب النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال. وإضاعة الوقت أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض وعلى هذا فإن فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام قسم لأغراض محرمة وهذا لا شك في تحريمه قسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة وهذا لا شك في طلبه وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه الأصل فيه لباحة ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما وإن توصل به إلى مشروع كان مشروع فمثال الأول السير في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم الذي التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في بلادهم وهذا لا شك في أنهم حرام. لأنه لأن السفر لهذا الغرض حرام ونفس هذا الغرض أيضا حرام وإضاءة المال فيه حرام فهو مركب حرام مركب ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله والثاني الذي يكون المشروع مثل السير في الأرض لطلب الرزق الواجب كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله فسار في الأرض من أجل الحصول على هذا الرزق وكذلك أيضا الس السير في الأرض لطلب العلم لطلب العلم وقد كان السلف رحمه الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا. فيه مشقة وفيه أخطار كبيرة طيب وأما السفر الذي لا لهذا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام ونزهة في أيام الإجازة الإجازات الأعياد وما أشبهها هذا نقول ليس فيه بأس بالأصل لكن قد يكون مفضا إلى خير فيكون خيرا كما لو كان في هذا في هذا السيد صلة رحمه أو بالروارجين أو ما أشبه ذلك فإنه يكون في هذه الحال أمرا مطلوبا طيب السير في الأرض التي هلك أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟ نقول نعم إذا كان المقصود بهذا الاتعاض أما إذا كان المقصود بهذا التفرج <تصفيق> على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه لا جوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مسعا مقنعا رأسه عليه الصلاة والسلام خائفا وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم يذهبون إلى ديار ثمود من أجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم فإن هذا لا شك أنه حرام إلا أن قال لا تدخل على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخل عليهم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذب لله ورسله عاقبته وخيمة لقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله وسادع إلى ما من غلبته إلى في هذا قولان للمفسرين منهم من قال إنه عائد للقرآن لجريان ذلك كثيرا في كتاب الله كقوله تبارك وتعالى وهذا لكم مبارك أنزلناه وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه ككن هذا أي القرآن كين للناس ومنهم من قال إنه عائد إلى أقرب مذكور إلى ما ذكر لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب من مذكور ولكن الأول الأول أن يكون عائدا إلى القرآن كله ومنه هذه الآية لأن هذه الآية من القرآن فإذا جعلنا هذا يعود على القرآن كله صارت من ضمنه ما ذكر في قوله وسارعه إلى مغفرة إلى آخره وقول بيان للناس بيان مصدر بل اسم مصدر بين يبين المصدر المصدر المصدر تبينا تبيينا مثل بدل يبدل تبديلا ولكن البيان اسم مصدر مثل كلما يكلم تكليما واسم المصدر كلام وقول هذا بيان إذا قلنا أنه اسم مصدر فقد عبر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف في البيان وهذا من باب المبالغة أن يجعل, أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها حطوا لكم إذا عبرنا بالصفة عن الموصوف فهذا من باب المبالغة كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة ولهذا يقولون إن قول القائل فلان عدل أبلغ من قولهم فلان ذو عدل كانوا جعل هذا الموصوف وصفا إذا فالقرآن ليس فيه البيان بل هو نفسه البيان هذا بيان للناس من الناس كل الناس كل من قرأ القرآن تبين له ما دل عليه القرآن ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ لا ولهذا قال وهدى وموعظة للمتقين هدى بمعنى دلالة يستدل به المتقين موعظة بمعنى امتثال لأن الموعظة هي تلين القلوب بذكر ما يخاف منه أو ذكر ما يرغب فيه فهو هدى يعني دلالة موعظة يعني امتثالا فوصف الله القرآن بثلاث أوصال وصف عام وصفان خاصة الوصف العام هو بيان للناس والخاصان هدى وموعظة فإنه لا يهتدي به إلا المتقون ولا يتعيض به إلا متقون أما من ليس كذلك فهو عليهم عمل قل الله. عليهم عمل ولا يزددون به اتعاضا بل يقول الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم أي نجاسة إلى نجاسة وماتوا وهم كافرون فسبحان الله كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين في قوم هدو وموعظة وعلى قوم عمى ورث عمى ورث لأن, لأن القلوب بمنزلة الأراضي الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء وينتفع بها الناس ومنها أرض صلبة لا تشرب الماء ولكن تحفظ الماء في أن به الناس ومنها أرض سبخة سبخة قيعان تشرب الماء ولكنها لا تنبت فيزيدها الماء ضررا لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها وإذا كانت رطبة ها؟ لا يمكن السير عليه تكون زلقا ودحضاً ولكن ومع ذلك لا ينتفع به الناس لا بماء تحبسه ولا بنبات تخرجه فهكذا القرآن القرآن بالنسبة للناس منهم من ينتفع به ويزاد هدى وتقوى ومنهم من لا ينتفع به بل لا يزاد إلا عمى وظلاله لأنه كل ما كذب بآية ازداد إثماً وعقوبة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم لا هذه ناهية والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون تهنوا وأصله ها؟ تهنون فحذفت النون من أجل الجزم لا تهنوا وخطاب لهذه الأمة وعلى رأسها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والوهن الضعف يعني لا تضعفوا كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا وتجبون ولا تحزنوا على ما أصابقوا وأنتم الأعلم فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم حال إقدامهم نهاهم عن الضعف وهذا يعطيهم قوة وإقداما وحال إجبالهن هم عن الحزن وهذا يعطيهم إعراضاً ما سأ... وراءهم وعدم التفات إليه ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان بل يفتر عزيمته ويقلق راحته ولا يستفيد منه بشيء فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عما يعوقهم حال الإقباء وعما يعوقهم حال الإتبار كيف ذلك؟ طيب أقول لا تهنوا هذا ما يعوق حال الإقباء والإقدام فناهاهم عن الضحف يعني أقدموا لا تجبنوا لا تتأخف لا تحزنوا عما يكون سببا ل توقفهم في حال الإدبار لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قارقا لا يحسن التصرف فنهاهم عن هذا وهذا ثم قال وأنتم الأعلى وقد اختلف المفسرون في الواو هنا هل هي حال أو استنافية نعم ماذا إذا قلنا إنها حال صار هذا النهي منحطا على الأمة ما دامت هي العليا <تصفيق> يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن ولها أن تحزن لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى لأنها كافة تتسلى بأي شيء نعم أعرفتم إذا جعلناها حالا ماذا يترتب عليه طيب إذا جعلناها الواو السنافية ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلى صار فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يحزنوا لأنهم هم الأعلى حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم، وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان الوجه الأول محتملا، وقول وأنتم الأعلى فيه إشكار من جهة الإعراب، لأن المعروف أن نواة الجماعة يضم ما قبلها فيقال مسلمون. ولا يق... ولا يقال مسلمون وهنا قال وأنتم الأعلاون ولم يقل وأنتم الأعلون. واو حديث الذي مزوم قبل يعني أصله أعلىون وبعض حديث الواو وبعض بدلة الواو الأول من الألف والألف حديث الاستيقاس الساكنين ولا مفتوحة تدل على حزب الواو. ها سمعتم؟ ها يقول إن الألف أصل الأعلونة أصل أعلى حذف الألف لالتقاء الساكنين فالآلف ساكنة والوام ساكنة إذا حذف الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها. على ما هي عليه والحركة اللي قبلها ما هي فتحة لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفا محذوفا لو ضممت اللام العلونة ما تبين أن هناك ألفا محذوفة. فلا بد من إبقاء الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين إذا زال الإشكال كذا وأنتم العون يقول إن قول ابتعالى فسير في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع آثار فيأخذون قطعة الآثارية التي لا تساوي قرشا في دراهم كثيرة فهل يدخلوا في ذلك؟ الجواب لا لا يدخل فيه حد أن هؤلاء الذين يجمعون الآثار لا يقصدون بها الاعتبار وأن عاقبة من كان على هذا الوجه الدمار والهلاك لكنها أشياء تميل إليها نفوس كما أن سمعنا ونسمع كثيرا أن من الناس من يجمع ذقاء أو, أو طوابع البريد نعم طوابع البريد حتى أنه يشتري الطابع اللي بخمسة 5 يمكن بخمسين ريال نعم بالايندنيها الاسترلينيه اذا اختلف الطابع عن الكامل يعني ملايين لا ملايين ملايين 60 مليون استرلينيه يا شيخ جنيه استرلينيه لا حول ولا <تصفيق> قوه طيب على كلّها اللي نرى إن هذه كان فيها مصلحة شرعية فلا بأس وإن لا فإن تركها أولى نعم. شيخ سمع الله عليك ما الفرق بين السياحة والسفر نعم بينها. لا فرق بينهما لا فرق بينهما السياحة هي السفر إيه السياحة في الأرض يعني السفر فيها طيب يعني ما في تأكيد لأربع عشر نعم لا لا, لا كما كما أقول سيروا في هذا الأربع عشر بخاصة الله عليك مسارة في الأرض لغرض شرعي كعلاج مثلا لكن صاحبه أمر محرم هل يمنع من السير؟ إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام العلاج بالمحرم حرام لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق ضرر محقق والشفاء من المرض مصلحة متوقعة غير متوقع. ولولا هذا لقلنا إن من اضطر إلى أكل لحم إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع أنه لا يجوز وهذا هو الفرق بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع وأكل لحم الخنزير للاستشفاء فالثاني حرام والأول جائز لأن أكل اللحم عند الجوع يفيد قطعا فإنه يدفع الجوع ويسد رمق الإنسان لكن علاجه بالمحرم قد ينجح وقد لا ينجح فهو يرتكب مفسده محققه لتوقع مصلحة موهومة وإن شيء تبقى راجحة أيضا لكن ليس راجح كالمتيقم ولهذا جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وهذا حق لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر لا يؤثر لا طعماً ولا ريء رائحة فهل يجوز أو لا؟ هل يجوز يجوز هل يعرف ما أنه لا يجوز؟ ها؟ هل يعرف أنه لا في فيه لحم الخذير؟ ماذا يعرف؟ يعرف؟ يعرف لكنه جزء يسير لا يؤثر ما يجوز أبدا؟ في أي حال من الحوار؟ يجوز <تصفيق> <م> <تصفيق> نعم؟ هذا الدواء يستعمل خصيصاً ماس وكذا في القلب. نعم. يوضع فقط ما يقال. إيه نعم. القسم الناجس يعني؟ هذا لنعت بالنسبة للخنزير. ها؟ هذا لنعت بالنسبة للخنزير اللي يستعمل منه العلاج فقط. يعني عنصريات السماس. إيه. وضع وظائفه. في الكحول يا يش... شباب. يعني ما به دواء يوضع يوضع في أكل. أنا أنا أنا طربت مثلاً والنخرض من الدواء في الكحول. داون من لحم الخنزير. لكن هذه الكحول لا أثر تر... لا أثر أثرها. ولا طعمه فهل تجوز؟ نقول نعم نعم ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا يمجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه وإن كانت هذه الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه متفق بين العلماء على حكمه أن الماء طهور لا يمجسه إلا ما غير ريحه فإذا كان الماء لا ينجس ويجوز تتوضى به وتشربه فكذلك غيره لكن استعمال لحم الخنزير أو شحم الخنزير على وجه لا يتعدى يعني لا يأكل للنسان هل هو جائز نقول نعم يجوز فلو فرض أن شخصا وصف له أن يدهن بشحم الخنزير ودهن به ولكنه إذا أراد الصلاة سوف يغسله فإن ذلك جائز وقد نص على هذا الشيخ السامي تيمي رحمه الله فتاوي وصحيح يعني ما يضر مثل دهن السفن في الشحم النجس وما أشبه أعوذ بالعامل الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض ما المراد بالسنن هو يا آدم؟ الصلاة يعني مثل صلاة التطوع صيام التطوع نعم اي نعم الامم السابقة اي الامم السابقة لا قج يعني السنه تطلق على الأمم هذا راي نعم الرأي الثاني الطرق يعني مرض طرق الله عز وجل في المكذبين للرسم نعم قوله وصيروا في الأرض لا هل المرأة صير القدمة والقلب نعم نعم كلاهما سير القلب طيب هل يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي للإنسان قراءة التاريخ نعم لأن قراءة التاريخ سيروا في الأرض في الحقيقة نعم طيب قوله سير في الأرض في هنا بمعنى بمعنى على بمعنى على ولا تكون هي للظرفية للظرفية لكن أجعب في السيارة لأنها بمعنى على لأن لا يمكن السير في داخل نعم يعني إذا هي للظرفية في الأصل وتأتي لغير الظرفية بحسب في حسب السياق طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها في هرة حبستها من أجل السببية اختل حسب السياق تمام طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عطبة المكذبين أين مفعول انظروا حد المنان كيف؟ وأين خبر كان؟ خلص كان مقدم عليها. اين هو؟ كيف؟ مقدم وهل التقديم هنا واجب او جائز؟ لا باجب. واجب. لماذا؟ باسم استفهام ولا؟ بل كيف اسم استفهام بس اسم اسم استفهام ده نعم. صحيح كيف خبرها مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام ولا استفهام لغة الكلام طيب قوله تعالى هذا بيان للناس عبد الرحمن بن داود هذا المشر له القرآن فيه رأي آخر ما حضر يلا زهير نعم القرآن عموما وأيهما أولاء الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم كلما كان أعم فهو أولاء لأنه أسمع طيب لماذا فرق محمد شميم دي قوله الناس وهدى وموعظة للمتقين وصف عام فضل المسلم والمهن وغير المهن ولكن الله سبحانه وتعالى من يحذق يقول له قول ومرقظ ومن لا يحذق يقوله بيان أي يعني لأنه بيان للجميع ولكن لا يهتدي به ولا تعذبه إلا المتقون كذا طيب هنا أطلق البيان حديث الله هذا بيان للناس في أي إذا قلنا أنه القرآن في أي شيء يكون البيان هل هو في كل شيء ولا في مسائل العبادات فقط؟ لا في في جميع الأشياء في أن في القصص وفي الأحكام وفي العقاب في كل شيء. هل عندك أدلة من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ نعم. إمداد. قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واضح طيب هذا أخذنا نفوع هذه لا طيب قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى ومعظة للمتقين الاستفادة من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس بكل شيء فهو عام من حيث التبيين عام من حيث المبين له المبين له نأخذ العموم من قوله للناس والتبين من كونه حذف المتعلق وحذف المتعلق يدل على العموم هذا بيان الناس في كل شيء ويؤيد هذا علاية التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء من فوائده. أن القرآن صالح للهداية صالح للهداية من المؤمن والكافر تقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر من فوائده أيضا أنه علم لكن للمتقين يعني لا ينتفع به إلا المتقون لقول وهدى وموعظة للمتقين ومن فائدها أيضاً أن من لم يتق بالقرآن من لم يتعذ بالقرآن فليتهم نفسه من أين من قوله للمتقين فإذا لم تتعذ بالقرآن فاتهم نفسك فإن فيك بلاء كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر نعم فليتهم نفسه فإن صلاته قاصرة لأن الذي أخبر بأن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر والله عز وجل وخبره صدق مطابق للواقع فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ها فليتهم نفسه لأن خبر الله لا يتهم ولهذا قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا إنساء الله العافية وإنساء الله يعين طيب هنا إذا لم تتعذ بالقرآن فتهم نفسك بأنك غير متقي لأن المتقي بد أن يتعذ بالقرآن ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى وأنها سبب للاهتداء والاتعاذ بالقرآن ومن فوائدها أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد تقوى ازداد هدى وموعظة وجهه أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه فإذا كان الهدى والموعظة معلق بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى ويضعف وينقص بعدم التقوى واضح طيب ثم قال الله تعالى ولا تهينوا ولا تحصنوا وأنتم ملعونين إن كنتم مؤمنين في هذه الآية نهل المؤمنين عن الوهن ما أخذن فاضل ما ما فسرناها طيب ماخ إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلماء الإنسان في الحقيقة بين زمنين زمن الماضي وزمن زمن المستقبل فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن يحزن يحزن على ما مضى في المستقبل إذا ضعف وجب فاته من الخير بقدر ضعفه وجبنه ولهذا قل لا تهنوا يعني عن العمل في المستقبل ولا تحزنوا عن ما جرى عليكم في, في الماضي فما جرى عليكم في الماضي لا تحزنوا لأنكم أنتم العلون ومن كان الآلى فستكون العاقبة له ما كان مستقبلا لا تضعفوا فيه ولا تجبن فيه لأن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم الأعلوم وقوله لا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلوم ذكرنا أن هذه الجملة تصلح أن تكون حالية يعني والحال أنكم أنتم الأعلوم لأن الأعلى لا يعلق به أن يضعف أو يحزن. وذكرنا أن يحتمل أن تكون استنافية. يقرر الله فيها علو المؤمنين. وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي إيش؟ اللاهن ولا يحزن. والمعنى أن متلا متلازمة. لأن من يعتقد أنه الأعلى، فسوف لا يجب ولا يحصل. ومن كانت حاله العلو، فإنه كذلك لا يضعف ولم ولا يحصل. وقوله إن كنتم مؤمنين، هذه شرط شرط للعلو، يعني أنتم لعلون في حال كونكم مؤمنين، مؤمنين. والإيمان كما تعلمون أخص من الإسلام لأن الإسلام يقع من المنافق ومن ضعيف الإيمان والإيمان لا يكون إلا من من كامل الإيمان من المؤمن حقا ولهذا قال الله تعالى قالت الأعراب آمن شبه العراب البادية تقول آمن قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان إلا أن الإيمان قريب منكم لأن قوله لما حرف نفي يدل على قرب المنفي يعني أن الإيمان قريبا ما يدخل قلوب قلوبكم أما الآن فلا. طيب إذن نحن نقول الإنسان هذه الأمة هي العليا بشرط إيش بشرط الإيمان أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس فليس لله فليس لها عهد عند الله بنصر لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده في النصر هو أن يكون النصر متبادلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أما إذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فإن نصر الله قد يتخلف يعني ليس بمضمون طيب إذن أنتم اللعلون إن كنتم مؤمنين علامة الإيمان أو علامات الإيمان كثيرة منها أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحداً من الخلق أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحداً من الخلق فإن خاف أحداً من الخلق فليس بمؤمن وجليل ذلك قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه يعني يخوف أولياءه يوقع الخوف على أولياءه ها؟ ها. ولهذا نقول إن قوله أولياءه مفعول ثاني ليخوف والمفعول الأول محذوف وتقدير الكلام يخوفكم أولياءه يعني يوقع الخوف في قلوبكم من أولياءه واضح؟ قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس إن, إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله نعم الوكيل ولا فإذا خوف الإنسان أولياءه وهم الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم لا يجوز أن نخافهم بل نفعل ما أمرنا الله به ما أمرنا الله به ولكن أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار إنما يكون حين يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم بها أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاح وأقل من سلاح بكثير فإن هذا يعتبر تهورا ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة فأما إذا لم يكن فلا لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله والخطاب هنا في إيجابة تسلح لولاة الأمر لا لأفراد الناس لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا لكن ولاة الأمور من المسلمين يجب عليه أن يكونوا جيشا عرمرماً مسلحا بأحدث الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بلهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللي نعود الكتاب حتى يعطوا الجزء يتعيد وهم صاغرون لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح حتى السلاح الدعوي حتى الدعوة لدين الإسلام لا نجد أحد يدعو كما ينبغي بينما نجد النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، يبذلون الأمال الكثيرة، وي ويغررون بأنفسهم في المجاهيل، في الطرقات، في البراري، يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء، ويضرب الفلوات من أجل أن يدعو واحدا من المسلمين إلى أن يكون نصرانيا. نصني. أما نحن فمع الأسف الشديد أننا لا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا مع أننا نحن إذا دعونا إلى الحق فإن ديننا ولله الحمد إذا عرض عرضا صحيحا في الدعوة وعرضا صحيحا في التطبيق فإن ذلك كثير بأن يدخل الناس في دين الله. أفواج. أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلا ونحن من أكثر عباد الله إيش هذا؟ هذه دعوة؟ هذه دعوة؟ ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق تدعو؟ إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أقدر الناس؟ نعم؟ هذا تلاعب. إذا كنا ندعو للأمان لحفظ الأمانة ونحن من أخوان الناس، ما ليس هذا بصحيح. إذا كان ديننا ينهى ينهي عن الرiba ومن من, من يرادي كيف الدعوة هي الدعوة إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقا تاما بقدر المستطاع. فإنه سينقص من قبول الناس بمقدار ما نقص من إيش من تطبيقه ولهذا نقول إن الله شرط قال أنتم الأعلون إن, إن كنتم مؤمنين وصدق الله ورسوله هل, هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا ها لا تعرفون كلمة لا وش. معناها؟ هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا ها؟ لا ليش لأن الإيمان ناقص واشتراط أن نكون العليا أن تكون أمة العليا اشتراط الإيمان فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخذ وسيكون من سوانا من من لديه قوة مادية هو الآلم أنا أقول لكم إن الإنسان إذا كان عنده إيمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي كما فعل رسول أصحابه الإصلاة والسلام فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لهم ولا لعدوهم بها لكن بالشرط أن يبذل الجهد بالسلاحين سلاح الإيمان والسلاح المادي كقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلا على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق غزوة الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عشرة أهلاف مقاتل من مختلف العرب وبأقوى السلاح ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من الدفاع عن نفسهم إلى حد أنهم حفروا خندق قاموا بالواجب ولكن على ذلك حوصروا نحوا من شهر فما الذي حصل؟ أتى الله عز وجل بقوة لا قبل للكفار فيها ولا للمسلمين أيضا ليس لهم فيها حوله ما هي الريح ريح شديدة باردة وهي الريح الشرطية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبع بالصبع وأهلكت عاد بالدبور ريح شديدة باردة وجنودا من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء حتى رحلوا بين غروب الشمس وشروقها كانت الريح تكفأ قدورهم وتهدم خيامهم وتقلقهم إقلاقا عظيما حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه يقول لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا لا تحدث شيئا شفها لو كان من هؤلاء الشباب قال هذا جبه الله ورمه لكن انتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة منع وإلا كان قتله سهلا فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم جليس من هو خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش يقول حذيفة فأمسكت بيدي رجل قريب مني وقلت من أنت نعم هذا من ذكائه لماذا لعل يسبق ذلك ويقول حذيفة من أنت فالمهم على كل حال إني أقول إن المسلمين إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيمان والقوة المادية وهي ما أمر أن يعدوه للكفار فإنهم سينصرون بقوة لا قبل, لا قبل لهؤلاء بها عرفتم سمع رجل شخصا يقول ولا ينصرني الله من ينصره أن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة فآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر فقال له هذه الأوصال الأربع أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النكر هذه الأوصاة كيف تقابل القنابل الذرية والهدرجينية والكيموية وغير ذلك ماذا نجيب ولله ختم الآية ولله عاقبة الأمور من الذي يملك عواقب الأمور الله عز وجل ولهذا قدم الخبر ولله عاقبة الأمور إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على أن يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم طجفة تفنيهم عن آخرهم أليس كذلك فيارانات تدمرهم رياح تحملهم مثل ما حملت قوم قوم هود فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان والقوة المادية حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان لكن مع الأسف أن اليقين عندنا ضعيف بل الإيمان ضعيف الإيمان ضعيف فقد فقدنا الإيمان والعمل الصالح والحكمة وتأخرنا هذا التأخذ وأرحي جماعة إذن أنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين طيب ثم قال الله عز وجل نعم الفوائد ينهى الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل وعن الضعب وعن الحزن على ما مضى لأنها نعم لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل وجهه أن الحزن على ما فات لا يرد الفائد أليس كذلك؟ لو تحزن ليلة ونهاراً على ما مضى، ما لم تغير شيء. اللي مضى وقع كما هو، لا يتغير. ولهذا كان من الحزم أن لا يحسن الإنسان على شيء مضى، بل يقول قدر الله وما شاء شاءه. طيب. كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور، كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل. لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجد وحزم وفي الحديث الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى الله الأمان من فوائد هذه الآية أنه يمدخل الإنسان في غير أعمال الحرب والجهاد أن يكون قوي العزيمة لا يضرف ولا يجب وكم من إنسان ضاع فواجب ففاته خير كثير ولو أقدم لحصل على خير كثير لأن المستقبل لا تدري من نتيجة فيه ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن تقوله وأنتم الأعلوم إن كنتم ممنين ومن فوائدها التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سيما إذا قلنا إن الواو هنا واو الحال يعني كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلى لأن الأعلى لا يليق به النهن يهن أو أن يحزن ومن فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا من أين تؤخذ؟ لأنه رتب العلو على الإيمان والمرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه نعم وهذه الآية قريب منها قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره يعني يبينه ويعليه يبينه ويعليه ومنه قول قولهم ظهر على الجبل يعني على عليه ومنه ظهر الحيوان وهو آل الحيوان طيب إذن ليظهرها لكله يعليه فإذا أردت أن تعلو على البشر فاخذ بهذا الدين لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء ثم قال تعالى مسليا الصحابة رضي الله عنهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح وفيها فيها قراءة قرح في الموضعين فقد مس القوم قرح مثلك فقيل معناهما واحد وأن القرح والقرح هو الجرح وقيل إن القرح الجرح والقرح ألم, ألم الجرح والقولان وإن قلنا باختلافهما متلازمان لأن القرح من لازم الجرح الذي هو القرح فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألما يعني إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله يعني جراح وألم قال الله, تعالى قال الله تعالى في نفس سياق العيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قره من عند عندهم فإذا كان أصبتكم مصيبة فقد أصبتم مثلها في أحد قتل منكم سبعون لكن في بدر قتل من عدوكم سبعون وأسر سبعون ضعف طيب هنا يقول فقد مس القوم قرح مثله وفي هذا تسمية للمؤمنين لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيدة نعم تقول الخنسة وهي ترت أخا صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسل صح؟ وإلى هذا عشر الله في القرآن فقال ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فالشراقكم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم طيب لكن ها الله عز وجل يقول للمؤمنين إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله بل في آية أخرى يقول الله عز ولا تهنوا في ابتغاء القوم شب التسلع ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم يعني لا تضعوا في طلبهم اطلبوهم اقتلوهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون صدق الله أليس كذلك وش وترجون هذه النكتة وترجون من الله ما لا يرجون هذه الفائدة العظيمة هم لا يرجون شيئا إنما, يرجون... إنما يريدون علوا واستكبارا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وأنتم ترجون إيش؟ ترجون الجنة، ترجون الشهادة، ولهذا قال ترجون من الله ما لا يرجو، والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحد؟ لما قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة لنا ومرة عارين. قالوا لا سوا، لا سوا، قتلنا في الجنة وقتلاؤكم في النار والياء بالله، إذا فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه, ألم، لا يصيبه قرح يصيبه. لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل لا لا يهولهم إذا قتل منهم واحد ذاقوا ألم هذا المقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإن توقن ألمه لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون ولهذا قال إن يمسسكم قرح فقد مسق القوم قرح مثله هذه بهذه ثم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس تلك اسم شارة يعني هذه الأيام نداولها بين الناس يعني نجعلها دولا تارة الندال هذا على هذا وتارت الندال هذا على ذات وانظر إلى قوله نداولها حيث أتت بصيرة النون العظمة إشارة إلى أن الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض فتارة تكون الأيام لهؤلاء وتارة تكون الأيام لهؤلاء فالله عز وجل هو الذي قديه الأمر حتى إن الدولة تكون في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدها بينها بقوله وليعلم الله الذين آمنوا إلى آخرها نعم آدم لأن أي دولة يعني ت يعني يقول هذا مثلا اقتصادية أو مثلاً إدارية هذا يعني إذا ما إحنا هما من تحت الى الدولة, الدولة م. يعني كلنا يتجاهد فالدولة الأخرى يعارضون جمالة عادة وماذا تتعمل إذا كان أمة واحدة مثلا دولة يقولون جميع المسلمين رئيسه واحد كان اسم السورة يتفوق الجهاد لكنها الألم يتفوق الجهاد السحب يا هل عندك أمة إسلامية الآن على حسب ما يريد الله منها أسألك الآن هل عندك أمة إسلامية على حسب ما يريد الله منها أجب ما حن ذكات المستثنى دول المستثنى من ها حتى بالنسبة حتى بالنسبة للشعوب هل لم تعلم أنه يوجد أناس ينتسبون للإسلام في بلاد أخرى ويقولون عن علماء السعودية ما يقولون هذه إذن الخلاف مو بس الحكام فقط حتى بين العلماء حتى بين المبادئ الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا نعم طيب. وين الأمة الإسلامية يعني يخشى أن الأمة الإسلامية تقوم الحرب بينها هذا المشكلة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 لأنما يسمعون عن الجهاد كأنه قصص خيالية، لأننا نشاهد العلماء لا يدعون أو لا يحيون بالناس، وكذلك لا يطالبون بفرضة الجهاد كما يطالبون بفرضة الرق لماذا يعني هذا الابتعاد البعي عن الشديد عن الجهاد وعن كبير؟ ولا المتحدث. شك أنه يجب على يجب أن يبين يجب أن يبين أن الكفار أعداننا، وأنه يجب أن نستعد لهم وأن نخشى شرهم. وأنهم أحيانًا يدسون السم في العسل، نعم، خل كثيرًا، لكن مع الأسف ما عندنا هذا هذا هو. يعني أحكام الجهاد التي كتب عن الفقراء رحمهم الله كتابات كتب مؤلف ما يعرفها عام الطلبة العلم ما يعرفونه، ولولا أزمة الخليج أزمة الخليج بدأ الناس تلمسون شيء من من الجهاد. مسألة ولا مسألتين نعم هنا والله يا أخ محمد أنا أقول أصل الله الصحبوننا قبل أبطون فيها عفون بس الله سلام نعم أينه أيناه؟ كيف يا شيخ؟ هذا يعني من ما فكرنا في هذا. يعني حتى الآن أنا أقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوشا وأصلحه ما أظن أن شطر على بالها أنها تكون هذه لجهاد الكفار. ه؟ ما في شيء. فإذا الأساس من أصله خربان أنت الآن لو لو ب لو بنيت جدارا من طين على بركة بركة ما؟ يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار لا؟ إنكنت ما تعرف الطين والماء ها؟ يسقط أينه؟ تحتاج إلى لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو من شيء قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ قال خاف من جيرانه أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن نبقى على الحكم <تصفيق> ماذا مثلا فأني أسهل نسهل لا ما نهل الحمد لله الآن في الله هم تفتر فيه تفتر وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من السعوديين وم غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلاً أو قبل أن يركبوا المراكب كل هذه طيب في فيها الحمد لله صح وأكيد الآن نعم صحيح هذا بيان للناس نعم نعم للناس نعم نعم إيه نعم, نعم. نعم. الجواب على هذا وهو ما كانوا في محله يقال كيف كان القرآن وهو عربي بيان للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب نقول لأن هؤلاء سيقيد لهم من يبلغهم إياه ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم وصدق في العلم والدين كثير منهم عجب إن شيء فاعجبوا أن مرج أن المرجع الوحيد لأكثر الناس باللغات العربية كان الذي ألفه ها أعجب الفيروز بادي القاموس المحيط القاموس المحيط ما رجعوا غالب الناس الآن في اللغة إليه في النحو من إمام البصريين سيبوي سيبوي في اللغة العجمية وأظن الله يعرفه. وجل يعرفها رائحة التفاح صح هنا فالحاصل إن, إن الحمد لله العجم بلغهم القراء بواسطه ما لازم إن إنهم يأخذون من القرآن نفسه وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا. نعم. سياق الآيات اللي هم بغي المسلم أن يقاتلوا حتى يستعد بقوة المادية بقوة العمال والقوة المادية. نعم. حينما سمعنا أن جهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة. نعم. يعني أربعة أشخاص يعني حققوا نتائج باهرة جدا. كيف هذا الرجل؟ لأننا تعرفنا قتال الأ. الأفغان عندهم استعداد قوة لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات صالح لحرب العصابات وهم بدأوا هاتف فبدأوا يأخذون شيئا فشيئا وفي رؤوس الجبال قمم الجبال وفي المغارات وفي الأشجار وغيرها وحصلوا على خير كثير ما أفتر المنطلقات لكن أصلا سهل منطلق منطلق لفتح لا مواجد لكن بكسر الله مكسور الجناب إن شاء الله يكون إن شاء الله نعم لن لن يغلب فكيف من هذا ونحن عندنا الجيش من من فكيف إيه لكن معناها لا لكنها قد تغلب من غير قلة يقطعوا له من جهات أخرى مثل ما ذكر للاخ عبد المنان الجدار يكون جدار من الطين يقام على بركة ما قال شيخنا الان ما لو قدموا 40 50 100 نسل ولا الله الذين آمنوا واتقوا منه شيئا والله لا يحب الظالم سير هذه كده كويس هو يوم يحسن الله الذي لا امنوا وينفقوا الخير هم فسيدون ولم لا يعلم وَلَمْ نَدْعُهَا إِلَّا بِاللَّهِ الَّذِي نَجَاهَدُوهُ وَهُوَ عَلَى الصَّوَابِ وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَذَاهِبُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ فَبِأَيِّ آيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ تُنكِرُونَ وَأَنْتُمْ تَخْتَوْنُونَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قد خلق مِنْ أَفَإِنَّا تَأُوْبُتِ لَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْبَابِكُمْ وَبَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقُبَيْهِ فَبَنْ يَضْرُّ اللَّهُ خِيْهًا وَسَيْزِّ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَادَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْلِ اللَّهِ كِتَابًا ومن يرد دواب الدنيا نحمه منها ومن يرد دواب الآخر ومن يرد دواب الآخر نتني منها وسنجز الشاكرين من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس الفوم قرح مثله وتلك الأيام ندو بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم والله لا يحب الظالمين فظننا لم نكمل هذا سبق لنا أن مراد بقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أن المراد به التسلية أي أنه إذا كنتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرة مثله في نفس الغزوة أيضا قتل من المشكين من قتل وهزموا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بالناس أن نصار إليه هنا بعيد ولكنه في الحقيقة قريب لأن الأيام هي الزمن فهي قريب لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جانب البعد تلك الأيام نداولها بين الناس أي نجعلها بينهم دولا فمرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء، ومرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء. ففي بدر كانت الدولة على المشركين، وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين. فهذا مرة، وهذا مرة. حكمة عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى بعد وما بعد. وقوله داولها بين الناس يشمل مداولتها بين أمة وأمة، ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان، في الإنسان الواحد. فالإنسان يجد يوما صرورا، ويجده يوما آخر حزنا. وكما قال الشاعر في يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء ويوم النساء ويوم, المساء ويوم, المساء ويوم نصر فالدنيا هكذا لا لا تبقى على حال واحد ولهذا يقال دوام الحال من من المحال فالايام دول طيب وقوله نداولها بالناس الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم الواو هنا حرف عطف فما هو المعطوف عليه هل هي الجملة التي سبقت وتلك الأجام نداولها بين الناس نقول لا لأن وليعلم تعليل للجملة التي قبلها وهي وتلك الأجام نداولها بين الناس والعلة غير معلوم ولا صح عطف عليه لأن العلة هي السبب في وجود المعلوم إذا فهناك شيء معطوف عليه. فيقدر بما يناسب الحال. فالذي يناسب هنا أن نقول إن التقدير ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل. نداولها بالناس ليتبين بذلك تمام سلطان الله وأن الله عز وجل هو الذي له الحكم يحكم في عباده بما شاء. فيختل فيختلو أقواما وينصوا آخرين ويأتي بالعصر ويأتي باللص حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان العلي الكبير سبحانه وليعلم إذا فلوه هنا حرفت المطفل يا خالد محذوف تقديره ليتبين بذلك تمام سلطان الله وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا علم وجود وعلما يترتب عليه الجزاء وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيام لكن يعلمه علم موجود أي يعلمه موجودا أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد وهناك فرق بين علمه الشيء موجودا حال وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجد هذا واحد الثاني يعلم علما يترتب عليه الجزاء يترتب عليه الجزاء وذلك حين يوجد الإيمان أو يفقد أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاء وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودا بعد حتى يجاز أو لا يجاز وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة ويحصل به الجواب عن الإشكال وهو أن يقال إن الله تعالى قد علم الذين آمنوا من قبل فإنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى المرقيام وقد علم المؤمن من غيره من قبل فكيف يقول وليعلم؟ ما الجواب أن نقول يعلم علم موجود أي بأن شيء وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد أرسك كذلك؟ الثاني ها؟ أي يعلمه علما يترتب عليه الجزاء لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا ترتب عليه الجزء وقوله وليعلم الذين آمن كيف ذلك لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة بمداولة الله الأيام بين الناس يرضى بها رضا تاما إن أصبته ضراء صبر وإن أصبته صراء شكر ويعلم إن ذلك بتقدير الله فيرضى ويسلم غير المؤمن بالعكس إن أصيب بسراء أشر وبطر وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة والفتنة هنا المراد بها ضد الخير وإن صابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر وكم من إنسان ارتد لأنه أصيب بمصيبه العياذ بالله إذا وليان من الله الذين أمنوا كيف كان هذا العلم نقول لأن المؤمن يرضى بمداولة الله الأيام بين العباد إن أصابته ضراء إيش صبر أو سر شفر غير المؤمن بالعكس غير المؤمن بالعكس لا يرضى بقضاء الله وقدره يقول لو أطاعون ما قتل لو أطاعون ما قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما أشبه ذلك هذه واحدة ثالث الحكمة الثانية أقول الثانية والثالثة <تصفيق> الثالثة ألم نقل إن قوله وليعلم معطوف على مقدر التقدير ها؟ ليتبين سمام السلطان هو ليعلم إذن الحكمة الثالثة قال ويتخذ منكم سهداء يتخذ منكم سهداء انظر إلى هذا التبير ولم يقل ليوجد بل قال وليتخذ منكم شهداء فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا ولولا مثل هذه الأزيمة لم يكن شهداء ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء أي يتخذ منكم أناساً قتلوا في سبيل الله وكم من شهيد اتخذهم في غزوة أحد كم كذا عامر كم سبعون رجل لولا هذا لم يكن هناك شهداء ويتخر منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قوله والله لا يحب الظالمين قد يدل... يبدو أولا من هم الظالمون؟ الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده. لأن الأصل في الظلم النقص. الأصل أن معنى الظلم النقص لقوله تعالى: كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أي لم تنقص. فالظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده. بل وحق نفسه وما ظلمون ولا ذلك كانوا أنفسهم يظلمون فالظالم لا يحبه الله لكن إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العجل ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم قوله لا يحب الظالمين قد يبدو غريبا على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين كيف هذه فيقال الجواب من وجهين الوجه الأول أن به بقوله والله لا يحب الظالمين بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد لأنهم نجوا بأنفسهم فلكونهم ظلمة لم يتقل الله منهم شهداء فيكون ذلك تنديدا بمن بمن جماعي ما في فراء بالذين تخلفوا وراجعوا من أثناء الطريق وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين فكأنه قال اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نقصوا على عقابهم لأن هؤلاء ظلمه والله لا يحبه هذه واحدة الوجه الثاني أنه الذين قتلوا في أحد قتلوا على عيد المشركين والمشركون هم الظالمون كما قالت على إن الشرك لظلم عظيم فهل انتصار الظالمين في أحد والاستشهاد من استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين لا إذن والله لا يحب الظالمين لأن لا يظن ظن أن انتصال المشتكين في, في تلك الغزوة من محبة الله لهم فبين الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين أعرفتم جماعة إذن الجواب من وجهي نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة إن يمسسكم قرح من فوائد هذه الآية بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه التسلية العظيمة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ومن فائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذا بمثل هذه التعزية فيقول مثلا يا أخي لست أول من أصيب كم من ناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر ويقول له مثلا قدر أن المصيبة أعظم من هذا قدر أن المصيبة أعظم من هذا لأن كل شيء ممكن فإذا أصبت بفقد ألف فقد أنك أصبت بفقد كم ألفين لأن هذا ممكن فإذا قدرت أنك وصبت بفقد ألفين والمفقود ألف هان عليك فقد الألف إذا فالله علمنا كيف نعزل النصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا دولا تتقلب لأن لا يركن الإنسان إليها، لأن الدنيا لو كانت دائمًا راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسى الآخر، ولو كانت دائما نحنة ونقمه لكانت عذابًا مستمرًا، ولكن الله جعلها دولاً يدالوا فيها الناس بعضهم بعضهم على بعض. وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر ومن فوائدها من فرائدها الآية التمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه وأن له التدبير المطلق بناء على بناء على المقدر الذين قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم ليعلم إيمانه من عدمه بماذا يمتحنه بأنواع من الامتحانات تارة بالمصائب وتارة بالمعائب تارة بالمصائب وتارة بالمعائب فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائد وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية، فهذا امتلاء امتلاء بتأسيس المعائب. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا إله لكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بلاية. أيها الأخوة، بنهائية هذا الشريط.